وياام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين وياام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين على طال يكحب لنا الليلة هكايا عن ضموح الدين في اليدنات الفاصيلة معلمنا صنع جيال صياغة عقلنا فن تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة معلمنا صنع جيال صياغة عقلنا فن تاريخ و ومثال يا ربي ترزق الجنه يا ربي ترزق الجنه Tjänar vi alla? Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla ورفعنا الرأس حمدنا الوهب المنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان تخرجنا رفعنا الرأس حمدنا الوهب المنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان حالات الفرحة بالخلان على قارئ اتنى تفاصيلة